السلام عليكم وعليكم السلام عايز اني اشرح لكم في مشكله وكان وضع الكلام الذي سبعه في صوره الحجرات انا وهو الاجد اللغه مشتركه اقدر في بعض الاقتراحات اللي المفروض في ما أن كلامنا يا سنة يختص عليه على الكلمة من؟ ومعناها كلمة معنا طبعاً الكلمة ومعناها دي أعمل يسير ساعة ولكن لدينا مش أضاع جبان ونريد أن نمسك الصورة نختارها صح أي الصور بالصورة؟ إن كانت فينسك النقص كده بتطاعة من عاجة الصورة صورة اللي يا ساعة ومن الظروف بتاعنا اللي بنعمل عليه بيتكلم عن ان احنا ممكن نلاقي واحد بندور عليه شويه المطعم والمطعم والجنن اللي هم عليه الفكره انا بصوا بعض الاوصاف ديون بصوا عايزكم بصوا الرغبه دي كيف يكون الصوره دي والموضوع ده وتستطيع أن يمكن أن تقرأ قناة ممكن تخالف الموجود في الكتب وقناة ساعة وتستطيع أن يمكن أن تقف عنه بل هذا كامل الناس بصريقة ساعة يستوريبه أي إنسان حتى وإن كان رجل معه هي من لكن أنت من أمره في كذا أنت من أمره كده من كده من يعني مع أن إنت بالغاية في موجود جابت في تقصير إيه؟ ها؟ في تحليل مدى اللي بيفتح الصوره هو ده اللي بيجي لوحدك يعني ماشي انت اكزاكت بشكل مفصل في تحليل مدى اللي بيفتح الصوره وتفكر ان الناس دي عنده ولا والله ده رايح هو فين ايه سيب خليك يا شباب انا عاجبني وده هو لو بس الموجود ده قلت لك عليه يعني مش بشطه جامده اه دي يعني هو القاسم اللي هو واحد ها الكمامس المخصر ده عليه المخصر ها المخصر اللي بحكي لما اجي والله لا والله لا والله لا في كلامكم مثل والله لا إذا عدد القسم ماذا؟ الواب ما هو ممكن أن وبالله وطالله إذا نسمى الواب القسم التأكد القسم البعض القسم أقسمت إيه؟ ها؟ بلاب أقسمت على إيه؟ لا لا لا لو قسمت فتقول لي على القسم ماذا؟ أسول القسم يتفهم من القسم؟ البعض أو الواب المقصم ليه والله المقصم عليه تمام نقص عليه لو فاضل لله ناقص هنا وده المقصم عليه فدي حاجه تعلمني انا ما جيتش اوريها في الصوره يعني هو هو هنا يعني ادي ده المقصم عليه ومقص ونجعته ويجب إلى مدى الشطبي الرواقع الشطبي سلسamine حيث سأل sais إيبال الواجه م高س والواجه مين أنت تسمعه ولا يه؟ العقص ليس في الحاجة على خر؟ إيبال الواجه مين أنت تسمعه ل Piet والواجه مين؟ الواجه م Funula مش بقى كده تقنين جوب الخشب العايده الكبير دي خوامي في نفس الجمره في الايه ها انا بقول والله دي لو خاطرنا بالمر او خاطر اطلاق ومثوبين لو خاطرنا بالمر ومثوب عليه طب هي فين المخسر عليه ربنا حلف اي والله جاءت قال ربنا الشط ما توصل لحد بس الشط ده بقى فلو ربنا احسن عليك لا تبعثون ايه؟ في ده هم بالسيده نعم لا تبعثون لو محذوف يا هشام محذوف ايه شو كده طيب هو خطاه اهل العين لا اللي تو بعثون بيرجع فقدروا؟ ها؟ فقدروا إيه؟ لاتوب عسل منه هم أصل عشوك شبه؟ طبع شبلي ليه فقدروا لاتوب السياق السياق من ميه؟ الكلام الكلام ربنا بيحل بالملايكة إذا بتقفض أرواح أو تاعة عليه إيه؟ لاتوب عسل منه والآيات اللي بعد كيف تتكلم عني إيه؟ مهن؟ يوم تطبيق خباركة اللي دي معي؟ طيب يبقى انت تفرح ايش ما فيش بس كل ده انت مش عندك زمان كنا زمان لما نيجي في القرص لك ايه ربنا جاب اقصى المخلوقات اللي يوتيني لما انت عبد يا موسى كان تقصد من المخلوق لما بس نبقى ان يبقى فى القسم انها دلائق دلائق يعني ايه؟ دلائق فطر نحن ربنا لا يقسم بشيء الا كسادان عظيم ولا يقسم به الا من على العظيم فطراتك ما يا عبدك؟ لا يقسم بشيء الا من التنزيل على عظيم الخطرتك الله عزيز يجب العظيم ولذلك تقول لي يا باسي تقول لي هو حذب ليه هو حذب ليه دور القسل حذب ليه دور القسل قال لي حذب ليه دور القسل مش المعفوض أصلا وما هي المعفوضة ايه؟ المخسل بيه المخسل بيه وقبني بيحلي بالملاكة دي مخلوق قدر سبحانه تعالى. مين جرود في هنا الكرن مين جرود في هنا الكرن خلاص دي جرود قام بينه يقسم نعمل بقى التجميع على طول ايه القطع لما نجينا بقول لك الخشب يعني ايه ايه دلال كل دلال يعني ايه دلال على الخطر زي ما يقول لي يوديني والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقت الإنسان في أحسن تقوير هو قصاد أكثر من حكاً دي ما تريد دور عكتين من الزيتون كذلك هذه النباتات التي خلقتها نوعين زكاً أو هذه من أعظم أشياء من أعظم أشياء نفعل الإنغال الإنسان التي تدرك يعني شو هزا قلت تعكي حينما تسمع الأطب المقصين في الزيتون. انت تسمعي عدد في الزيتون. انت تستغرم. هو هي في الزيتون بالعباد في الزيتون. ايه? ها? فالزيتون وطول السيني. يبقين الباب, <تصفيق> هم؟ الباب هم؟ ايه? ولماذا يخص الله عز وجل للازم ها? الباب اه? انها ايه? دلالة على ايه? ولذلك ده يا حزيزة. اه لم يسكن. ايه وانتم تخيلوا ايه لوو الخسر في بتاعي عندي ولا لو الخسر محذوف تقديره ايه في التعاب حساب مين اللي حضر زائد تقدروا ايه من البيانات السياق ايه يعني السياق يعني البيانات التي قبل والتي بعد والناجعه البرقه احنا نقول ان السياق نفسه الشابحه تنفع الشابحه تنفع المضيره في اقرا ما بعنا عليه يوم التطوف اقرا في دول بحث وده اللي عظيمة كده الشيخ يا بلن. احنا دايماً ننصده الشيخ يا ظلمة تعرفه حتى السنة اللي فنزل تجيب سؤال فيه بس الإخوة كان عندهم خفية أولاً لأنهم بتأيّره الشيخ يا ظلمة ده يا ظلمة رجل ازياني. لا أنا تسمعني سمعني الشيخ يا ظلمة رجل أزالي رجل اشتغل بالنحف أصلاً مستمس الجامعة في الجامعة الغضاء وكان تخصصه نحو وصرف فانا هنعمل ايه كتاب جامع لنحو اللغه ادي الشباب ده ريشه هيحكي كذا قول كده قول يا احمد مثلا 10 سنين قاعد ثلاثه 30 سنه, سنة. سنة. كام كتاب في 30 سنه يا اولاد 30 وأخرج هذا التفادي اسمه دراسات في السلوء القرآن الكريم أو دراسات في السلوء القرآن للشيخ محمد عمد الثالث عظيمة هذا التفادي 33 سنة يا فرنة يعني أنا ما تصورشي مواجه في الزمن المساعدة داتة عنده هذا الدبق يعني أنا رأيه في الكنسة المخدمة الشيخ محمد شاكل هذا الكلام لا يقوم بإلا مجموع من الجمع. فكيف لا تصدر الله وعالم واحد ويكون الكتاب عبارة عن درسة مبادرة درسة مبادرة اسمه دراسات للسول القرآن الكريم للشيء محمد عبدالثالق ايضاً في نحو القرآن ابن حجر العسقلاني نفسه قالت الكتاب بقى 25 سنة اللي هو فتح البال فتح البال كم سنة؟ خمسة <تصفيق> عمسين <تصفيق> سنة وأولى معانيه والآن معظيمة جيدة لنخضر اتنا ولكن الكتاب دراسات للسول القرآن الكريم كم سنة؟ تناسك بتلسان تناسك ما سخياتك أبداً أن هناك من الناس يمن هذا الدأب في هذا الزمان وبعدين هو رأي كان فيه نزر حقيقي قوي اللي هو عنده ايه؟ كان عنده نقل الصمو ونسمعش سمعه ضعيف انتعرف الدماء اللي عندهم بصموه ضعيف يبع عندهم ايه؟ ها؟ عندهم زل دأب جالب غيره. يبعى النقودة على ايهنا? على الحفز. وهو بيعوض. فهذا الكتاب اسمه دراسات رسول القرآن الكريم كان الشفقة الله رحمة الله عليه يقدر. يقدر هذا الله. يقدر ايه? ينتم بقول يالي عاجلها طاول ناشفات ناشفة السابحة السابحة السابحة السابحة السابحة المجدرة في امرحة. فين جوابت فاسم كل جواب القسط معنظوم تأتيه و لا تبعي خلاص يا خنو ليه؟ ليه مش الاهتمام هو الاهتمام أصل ليه؟ بمقسم به أقسم ليه؟ في هؤلاء المنعيته من بعد التدهيل على قدرة الله ونزيبه لك القسط في القرآن ده يعني في العمره هو مش دواب يعني مش عمنا يقول ايه؟ والتين والزيتون وطود الشيء ايه فيه دواب القسط ليه تقطيم ده يدوب كل سنين وهذا اللي جاب لنا قلب دي جايه والكشه يبقى مره يجي غير جاي ومره ها يمشي كده الواحد حاجه ده احنا بنسميه ان الجديد بيعمل بنسميه ايه كلامي اولا ده المطلع برضه المطلع ده الشروط بتاعته ما إيه شروط المطلع؟ هل يكون كده بقى؟ ويعاب أن يكون بألفاظ واضحة زيادة؟ أن يكون بألفاظ جاذبة للواضحة زيادة جاذبة خلاص؟ اتنين؟ أن يوافق مقتدر حالي أن يوافق المطلع المطلع؟ أن يوافق المطلع؟ مطلع. دي ثلاث سرور لما نيجي التطبق هنا ها؟ هل يبقى كده؟ والناجي عاجي لطلع يقولوا أن يحب وينك فيها؟ لا لا هو في إيه؟ ربنا يغسم على إيه؟ شكراً؟ كنا زمان نقرأ قصة في كلام زمحشالي زمحشالي كان لكتاب اسمه كشاف زمحشالي مستاس في بلاله ولكنه معتزل العقيدة الشيخ زمحشالي كان يقول عند قبل تاني آج رجال من سور القاف وعلى النبي يقول باسمنا ربنا حين يقول إن أخلي عز وجل وفي السماء لسكر مما يتوعدون أم يقول إن في الأعراض سمعي أيدي وفي السماء لسكر مما يتوعدون طورات السماء والأقضي إنه تحق من السماء لنتم تبطيقون من صفحة ها؟ مش دي في نزعار لا لا في الزرياء في الزرياء لا مش زرياء في زنياتك فإنها خالت زنياتك عند تفسير هذه آيات في زنياتك وفي السماء رسوك وما معتوا عدون السماء والأرض إنهم نحقوا السماء عيناكم تنذكرون قال عمد العلامة أنت علامة يقسم الجبار من الذي أخضبك فصفت الأعرابي ومن ثوري وقت فاص فاص يعني خرج الزوح هذا الحرابي حرابي ده شرط حرام. انا اقول ايه لان ان سمير اتصل بماما فرامي وبعدين كان احد كان حت على من معايا فهو بيصراخ قال ايه قال له ان هي اي حاجه ما ينفعش ف قال له واقف الشيخ علي يعني قال له هو استمرت ماما وعده فهو اللي سمع ديت يعني عرف ان بسمرته فبعدين الراجل قرر ياجل عقد فهو تاه وحصلوا على العقد فلما قابله هناك ثاني قال له قول لي نال حقكم مثل مالكم في التضجرات فما الذي اغضب الجبار لكي يقسم على هذا ونعم بالله هو عن كده زي ما شفت ده هو قال ان راجعنا مشيئ من ايه وخر لا عرب وخر فطبعا دي دليل ايه على ان القسم لهيبه في الصدر زي ما في تقول ايه ما فيش كلها أي أنه يقول والله حصر كاسب فيه والله يحاجر يشبك إيه وما يجب أن يحترم لإيه الكلام والخصف فكذلك, فكذلك الله عز وجل أقسمع في الميليات السورة من ذلك جذب الاتباع من ذلك جذب الاتباع وكأنهم يقولوا للفضول ينتموا يستمعوا لما يقول الله عز وجل معي يا قام موضع مؤتفر الحال طبعا احنا بنتكلم في ايه نشوف بقى وده مؤتفر حاجه وده مؤتفر ايه هي نزول المنظر المقطع ايه ولا قاعد اهو كده ايه شنهون جه شنهون كان انت من زي. الى عربيه وانما عايزه توزيه شويه في يومها بالراجل لا هي تسقينا شيء ما او فالله معانا بكأنه يقسمه من؟ بيم ملائكة الذي قط بضوء الأرواح وفي آخر عن اليوم ايه؟ عن اقيام عن الساعة وفي موفقة لما في توافقة ها؟ في موفقة <تصفيق> وكأن فضو قضوة مقدمة ليه؟ اقيام الساعة نعين تتابع هذه المناسبات في السور ايه سوى مطلع المرفه ده ان اهل عين يشتغلوا بكره خلاص يا اخوان الكلام ده المهم ما هي نجعت وما هي نشطات يعني انت على ان احصل طرق تفسير للمنهج قاعدين على حاجه احسن طرق التفسير سي محمود قول يا احسان التفسير الاول ثم تفسير القران ثم ثم خالص احسن طرق القران احسن طرق التفسير ان تفسر القران بالقران او ان تفسر القران بالسنه كاين ماشي هاا وتبعيد لنفس أخذت للسلام لا أخذ السلام واحد أن يفصل القرآن أن يفصل القرآن أن يفصل القرآن لا أخذ السلام فإنه يقول لأين نازعات أقول لأكسر تفسير أكسر تفسير أكسر تفسير, تفسير. لآيات النازعات هو حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم حديثه الضراب بن عازم وهذا الحديث بعض من أهل العلم وبعضهم صححة يعني أنا غسكر إن أنا فرقت للشكل البنى إنه وبعض القواني نقل عن الشكل البنى إنه صحح لأنه من تعلمون إن الشكل البنى حين يمكن يلجع عن بعض الأراض يعني الحديث يما حسن يما ايه؟ صحيح؟ يبا يوخذ ليه اما يوخذ بيه؟ يوخذ ليه ايه نازعة؟ أولا هي الملائكة التي تطبض الله الكفر ما هي الملائكة التي تطبض الله منه؟ المومي المومي طالش يعمل؟ ده. عندنا في عين التفسير احريش طويلة. في عين التفسير كنا تجد احريش طويل ممكن ياخد صفة او صفة من ضمن الاحريش الطويلة دي حريش البراء. انتم تعجبونها وتسكرونها. اه واذا كان معنى الحديث واذا كان الكاثره. <تصفيق> في الغالب في في في طبعا ان كل قطاع من اليه والفرما جاءت وملائكته صور وجوده صور وجوده ولكن الدين والصوح فالسول ثم ياتي ملك الموت فنادى عليه يا ايتها الروح القديره اخرج الى صهوه المضاي وعذاب فتاخذ وتروح فالا كانها كانها تجرع على على كان كانها الصوف الممدود وجابوا على السفوت الصوف كده فربنا ايه عشان يوصف احنا عايزين نتفق على حاجه الموت في القران والسنه اسمه ملك الموت مش اسمه عزرائيل ما عندناش اسم عزرائيل ولا في القران عزرائيل وإنما عندنا إيه ما؟ ملك الموت ملك الموت خلاص؟ فملك الموت له أعوان له إيه؟ أعوان ملك الموت يأخذ الأمر من الله فإذا أخذ أمر من الله لقبض روح سلاك يوم يغبض روح سلاك فاذا كانت هذه الروح خبيثه اعطى منها من ملائكه العذاب واذا كانت هذه الروح ها طيبه ها اعطى لاعواني من ملائكه الرحمه ايه ده كده فملائكه العذاب هم الايه ومداركة الرحبة هي شو ماشطة ربنا سمعنا نزعان أو ليه ربنا سمعنا نزعان ليه ربنا سمعنا نزعان تنزع روح بعد ان تتفرق في جسري جي جي مالك في الورد يا مراض يقبض روحي كذا ثم الروح من ايه الروح من الخوف والفنة ثم في جسري يوم انت تجعوه وهو بلاي انت زيك انت جاع بطلططش زي ايه ها زي ايه ها تحط السفود والصوبة في مبلون السفود اللي هو هاي شو الحديد المحل السيخ بتاع كباب اسموه السفود السيخ كان انا بنا بيباع حرم حر وانت تحطه في الصوبة مبلون بيو عصان ايه؟ ايه؟ يوم يضش كده فاخرموا رجل من الكلف كامل كده من قوة نازع نازع يعني عيشاتك لأنه هو ملك المسعد بيجي اقرب من الكفر عشان يخلط رجل كله من الخوف ولا تتفرق في جسمك يوم سعيبة تاني يوم سعيبة تاني فلما لما يشبهها ثم تعمل صوق كما يمتز عليها استرفضوا من الصوق المجلوب هل خد فين حاجة؟ فتقول لي من هم النادعات؟ فقولك ملائكة في العزاءة. الذي تتولى خط الروح. تقول لي مش هيدا بيتفضل الروح ده ملك الموت قال لي. هم اعواله ملك الموت. ملائك الاعوال ملك؟ فان هي بتتفضل روح والا هي بتطخطك? لا زاعده. وقت هذا. ايه اللي بتتتولى بقى. لا بحاجة صعود. لا لسا هم هم هم اللذين يؤينون ملك الموت. ملك الموت وهمته تتوقف عند خط الروح. والجد انا عايزك تاخد بالك من الايه من النسبه امم الله الرحمن الرحيم عندنا ثلاث ايات في المصحف الثلاث ايات ايه تنسب الموت الى الله وايه تنسب الموت الى ملك الموت وايه تنسب الموت الى الملائكه فا تيجي تقول لي ايه يا تفسر لي النسبة لكل بحسب ها الإضافة إلى كل بحسب بحسب عمله فلما تقول الله يتوفى الأنفس أقول لك سألنا الله الذي يأمر بالقبض الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت أقول لك سألنا ملك الموت هو الذي يتولى قبض الضوء بإذن الله ها أقول حتى ما حد يتوفى ما رسول رسولنا غلطتوا انتوا اللي توفى اللي كان فيهم ماشي هجوم وحتى تفر رسولنا رسولنا هي اللي تتولى اه اللي بتساعد بلدنا فبالاضافه هنا الى كل هن. تمام ثاني الاضافه إلى كل بيقول يعني كل, كل, كل, كل بحسب يعني بحسب عمل الاضافه يموت الى الله لانه الامل فالإضافة إلى ملك المواجهة من الذين يترون للقبل فالإضافة إلى الملائكة لأنهم أعوان ملك المواجهة هل تفهم حاجة؟ فلما يقول ليه الناجعات وهل في ناجعات للملائكة تتولى قبض أبواح الكفرين وهذا أمر لا يقتر عليه أحد سوى الله والناشطات دي الملائكه التي تتولى حفظ الواحد المؤمن فتقول له حفظ امرك مؤمن النشطه وناشط الحديث كان المؤمن في قطار القطار المضاع والدني من الاخر رجعته الملائكه موجوده الملائكه موجوده جنة ها واتجه للجنة ويسمع عن رقص عن رقص عبد الله ديني ملك الموت فينادي روح حياته الروح الطييره الروح فينخدل اوزولوجي اللي هو اختراط الله والربان والروح ورق... الروحان مع كوين الروح فتاخذ الروح سيدنا كما يسيل الماء في تاخذ شاهد الروح نيجي ثاني تفضح وفي جسد. هي فيها انت تفضح. تبتخل بشكل. جيل سموه اللي كنتفرح. خلاص? إيبا احنا من على ان ملك الورد له عوض. خلاص يا خاني? ساعة هو ملك الورد يقوم وفي جهة. وقال الملايكة بسواب ملائكات العزاب او ملائكات الرحمة لا تطرقها في يدي ضغفة عين. هو مخديش بنعرفه وبعدين يا صدونا بينا ان الله سماء من السماوات انت كل سماه ها من هذه الروح القدس مثلا لو كان كف اذا كان ما يجي روح القدس في عقولنا وروح فينا ال روح فينا اسمها فهذا هو تشير الذي يثبت بولاده الص وبعض اللي اللي أنا قرأت بعض اللي فيه دي فيه انا بعض التفاصيل وحار التفسير ان لا لدرجه ان بعض العلماء لم يصرح وبعض العلماء قال ان ما فيش تعيين لا ده ولا ده ما فيش اصول صراحه الله لا. احسن التفسير ها تفسير وتفسير الخراءات أقوى السر <تصفيق> فهي بتقول لي نازعات الملائكة والتي تقبلوا أرواح الكافرين والنجدات هي الملائكة والتي تقبلوا أرواح المؤمنين وسائك ما بيخد سائك من الملائكة سائك ملك ما الموت بيخد الروح الملائكة ما بسيبهاشي ايه بتقوم وقتا وتقوم ايهنة تصحروا هي إلى السماء الصعود ده الفروس سريع فهي السابحة ايه ايه مش سمحك وكش وكش مبتايع تستغلقوا الواب من مغايا جاء إبراهيم وخليل إبراهيم غير خليل وخليل جاء جاء إبراهيم أما الفاء الفاء الفاء للترتيب والتعديد هل سيئت عيني؟ نعم شاهدين يعني هي مزيج ايه؟ وانا عينزك تاخد بالك بالمطلع في المطلع عرضي وريدوني ان تتابع هم المطلع لان المطلع عجب من العجب والناس يعمل في بلقاء برهان كتولي اسمير وطي غارب طاط وإذا طبقنا عنها وكابلنا في بيسا من الكاتف فانتجهوها ملك النور المتزعة وإنجي طبط نشطة بمعنى نشطة الدفل يشده وفكاثره والسامي عندي سبحان والسامي فاردي في المدبرات عمقا في المدبرات عمقا ويدينا طار والناجي عنده وبعدين جه يوضح العطفات رواه ده دليل على ان الناجعات وبعدين ده, ده برضه السميحات بمعنى الناجيات ان الناجعات غير النشطات هي الملكه بيتنا التي تشفع بالروح تفضلتم طيب في حسابات الا في من صفاتك هل تعلم؟ في المدبرات يا الله وما على أن يتدبروا هذا ده أمره من؟ وما يشتحان أخير يعني لا يتبع عن ذلك من تبقى نفسك ومن بعض يخلوه طيب انت بك كذبت عني عن المطلق والمطلق لسا نكلمش عني الرابط وإذا كان الرابط في هذه الصورة الذي يضبطها من اولها الى اخرها انا وهو ها ها ما صحه من مظاهر القدره القدر المقطع مظاهر القدره القدر المقطع او القدر الهو كليه رغم مظاهر القدره المقطع من مظاهر القدره المقطع هو تكثير الكروت التي تتولى قطه احراق الكورنين وتتولى قطه الاحراق التكثيف نزع الشد والجذب ما في خط شد وهناك طاقه بين المازعات ومن الشط السابحات هي التي تشف السابحات هي التي تشف تشف بالروح يتفسح بالروح ويتفسح بها ويوصل السابحات توصل كالمجالهات أن هذا كله لا يعتبر إليه بكي سبقه سبحانه وتعالى وهذا الرسم المراجب القدرة من الطاقة لله لا يقدر على هذا الله. أكيد الله سبحانه وتعالى هل تخدم حاجة؟ هل تخدم حاجة؟ أنا في بعض الأشخاص يقول لك أبتل أحضر الأطفاص المعين ويقول لكي هي الناجعات؟ رجاء الناجعات هي الملالكة التي تقلب أرواح التأثيرين أنها ينما يستدعي كتابه تطرد اوهام الموت لماذا قال ارطه لان الحديث نفسه كان من الروعه التخاف وتخاف دمك الموت فتره لا تستطاع ان تتفرد في جسد الميت جسد الجثه الموت انتزاع تمام بالنسبه للنشاط من نشاط دائره الجثه وهذا ايه عمله الماشيطات <تصفيق> الى الملائكة اللي تتطلب أرواح المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصفر في حديث الضراء التعازل أن روحه من تطلبه كما يأخذ من القطر من فيه استقاء فيه استقاء في يعنيه فم استقاء فم كل من القطر الاسم من الناس لبساطة رسولة فروحه يأخذ تطلب بشهده روحه يأخذ تطلب بشهده بشهده والناجعات الارقة المشي خاط نشط في شهر يناير 7 في شهر الماضي شطط كان ذكر ما كان يقولوا هذا بتدريب من هاي الزوجه يوم بتضيفه رخيخه ااا يعني الجو بيكون اكثر شويه ماشي هيك تضل هيك بتواصل يعني الجو اقصر وبعدين مظهر ثاني للوضع في الجو يوم بتضيفه رخيخه لاحظ ده الاول قسم الثاني قسم الثالث قسم الرابع في <تصفيق> كل واحد له نفسه القسم الاول اللي احنا اتكلمنا عليه ورا ده الثاني والناجي عايز طرح والناجي طرح نفسه بتساوي ح نفسها بتساوي طرح نفسه حلو ده ها دي يا جماعه راجيف ده طب راجيف ها الصائحه وأن نفخة بالصور فصائف من في الصنوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم لفتة الأخرى إلا هم في يوم ينظر النفخة يقول لي عمره مسمى نفخة السعط والنفخة السيدات يسمى وهذا هو القول مالك يقول لي هم كم نفخة وقول أنت في أيه هتقول لي بس أنا قرأت كلام تاني قلت قال أنا عافظ الكلام التاني كلام مدرسي ابن التيمية. ابن التيمية رحمه الله ورحمة الوزيحة. كان يقول لان النفخة سلاسة نفخات. سلاسة نفخات. والزيس ايه الكلام يوجد عن تلميذ ابن تيمية. من تلميذ ابن التيمية الشاطن ابن القير. ومنهم بطر الحافظ الكشير. ومنهم ابن ابي العزق الحنفي في شرح عبطخوية. فدون مدرسة مدرسة استاذيهم شفت اسمي ثانيه تخيلوا يا خدونا بقوله بيقول لك ان نفخات ثلاث والراجل ها <تصفيق> اثنين اهو يا هو ترفعه ها والله رفيقه الراجل الشيخ ان اخترع هي الصيحه ايه الصيحه الله اكبر الله اكبر جعل هناك صيحتين الصيحه الاولى باصرافين الصيحه الثانيه من اصرافين كله هذا باذن الله الناس كل موت. كل كل العروض قصاييهم كنت أقول لكي ونفق طبصور طبصور من في السرواية المتحدة من في شاء الله ثم لنفق في أخرى فإذا كنت إذا هم دياما نفق الله سبحانه فلو معكي إيه يومة الجهور راتفة براتفة أقول إيه نفق اللوح وماذا ينفق؟ في السراطين في البوق البوق قرن القرن يعني إيه عايزة تأربني يعني أنت صاح عن نورة اللي نفق ايه القرق؟ في حاجة مشقار تضمي عني لك؟ وفي الهورد الهورد عام في الهورد بتاع المتروفون الجامع مش كده لو بتاع من <تصفيق> الهورد فيه تايلة وليه اه حاجة متعلقة برا الحاجة المتعلقة ما تسميه هورد دي يسمونه البوق خلاص؟ انا ما تقول ايه؟ ما امسك بالبوق عشان يتقون فيه زي الهورد خلاص؟ فشيدنا اليسر في موكل بنفث الصوف ذكر الله عند ذل كل نفثتين يوم تظفر راجفه النفس الاولى ها تضطهر اه رجع في الشيء انتبهوا النفس الاولى راجفه تطالب الارض تتبع يسموها راجفه قيوم يوم الدين طبعا حتى لو كان مثلا هذي الأحوال هذي الأحوال الفنة يعني تدبوا الإنسان على الطلاب الفجر يعني الإنسان اللي يشوف حاجة قدامه غريبة عندهم يدوب فالمبادئ بانهم يشوف باقي كون كون مثيل والأرض أخراجتكم ليسوا وطلعت يتخلوا وكلهم كلهم مشاق وكله إلى قط المحشب طبعا حاجات يتمن مرعبة حتى لو كان من أهل الدماء فالمبادئ ما بقى بالكفر نعم خلوهم يوميزين مهجفة يعني ايه مهجفة طيره ابصره فاجعه ابصره فاجعه دي من ذريره ذريره الواحد بخشش ثاني ذرير ماشي جنب الحاجه صح تصلى على النبي عفا عتي ابصره فاجعه يوم تضيء ضيقه تتبع ضوءه من النور فيك منظر تصوير في الكريم صوت الصورة بالبات الكاملة التصوير بالقرآن الكريم ان صوت الصورة صوت الصورة صوت الصوري كانت منها قدامة كانت, كانت. حتى الاسمان حتى الافض المعبرة فهي واجهة تبعاتها واجهة خلوكم واجهة قلبه مقتدد وعناك جرية ها؟ وفي نفس الكلام يقول لك الرن دماغ الوضولة في الحال سنة يعني هنرجع سنة هنرجع سنة لقعة ها؟ إذا يكون عظاماً نشر يعني الواحدة يقولها عظاماً نشر رنناً احتلاها الدوء والبقصوب الدوء كما تشتعل يتبتن الدوء يتبتن روحي اتبتن ويبقى في الاسلام عليهم وقال الوحش بغلما وقال كنا عظاما نحن وغيرت اخبارنا انا اقول الكلمة هسا ما حدش انسان ابدا الشيخ عظيمة رحمة الله عليه ايه كل ايه في القرآن ودا من كنيات القرآن في حاس في علوم القرآن احنا نسميها من اغلق كنيات يعني كنيات يعني كنيات اوات يعني فينا اما شيخ القران الاول اللي عاش زي زي كان جميل لله كله ما في القران وما ادرك اجاب عليه وكل ما في القران وما ذك اللي بيجي معاكم ما القارعه ذممه يوم يكون الناس ما تدركش النفس فتكون جبالهم تحينه كل ما ادرك اجاب اجاب, أجاب عني وكل ما يزريك لن يجب شعب كيف يتبعين من كليات القرآن يعني ايه قول عام كل ما تشوف فيه كلمة ليه وصحيحة كذلك كان الشكل اللي هو من كلمة من كليات القرآن كل هو في المصحف عن البعث تاني كل اعيذة تاني ما تشوف اعيذة تغفلنا في كلمة فين في البعض. اهو يا اخو رونق اذا كنا ظالما نشر النظام ده اللي ايه كان النظام اللي تصبحت التي اصبحت رمه نشر في كده كرات الخساره دي رجعنا طلعنا خاسره ان ما قدمش ما قدمش طبعا هذا القول اللي يهبل اللي داخل هذا رجل لا بيقدم كل كائن حي كده اذا كان هي ذرات واحدة, واحده يعني جزيء واحدة, واحدة, واحده في الموت اي صحيح ربنا عايزه يجي يقول لك ايه المخرج هناك والمخرج فانما هي ذرات واحده واحده فاذا هو ايه شال الارض ومن السماء الارض شكل طلعها عايزه ربنا لخصة قضية البعث التي كانت يستبعينها العربي القديم الجاهلية والثانية في هذه الأيام كما جئت يقول البعث العربي يمكنك تسربني حياة أين أخذي في البعث؟ كله في القرآن وفي سنة وفي قيمة وفي إسلام وفي قدقاء أين لا بين النفس السلام فيها ويجب أن يصبح عربياً وأمحبه فيه وقال يا محمد أن تدعم هذا يبعث يوم القيامة وأن فكيتك فيه فيه قال لعم يبعث يوم القيامة وتدخل النار ومن السجنة في القرآن في سورة فيه وطابر فضربنا مثلا مسجنة خلقا قال من يحلل رحالة وهي ربي قد يعجيه لأني وانتقى الله ضربه ويكون لفتر فقفية في بحشتي حتى إذا يومنا هذا لازم منك انتوا تفاطعوا في سامر ده حضرتك ربنا لخص لك القضيه دي فين قضيه بحث التحصافه في أنا أتكلم في تقسيمات سورة النزعاء الرابط في سورة, سورة النزعاء هو من مظاهر القدرة المطلقة لله أول مظهر من مظاهر القدرة المطلقة لله هو قضى الله الكافرين قضى الله المؤمنين وهذا الأمر لا ينبغو أحد من شو رايشه <تصفيق> الأمر الثاني المظهر الثاني من مظاهر القدرة اللي هو مسألة إيه البعث يوم الديان وهذا أمر لا يمنحه هو الله والله عز وجل يفسر هذا في كلمتين للصبيب الثالث فإذا ما هي نجرة الواحدة فإذا مبسك الأمر الثاني يبدو لنا بيكمل معيه الرابط المقطع والمقطع الرابط تلف على التقسيم أشياء عليك من؟ النظم شو من الأمر التقسيم الأول؟ والنزيعات ناشطات السابقات السابق السابقات السابق. السابق. السابق. السابق. السابق كل مية نازعات في اسمه كنان نازعات ناشطات سابقات سابقات وده ما تنساش فيه ايه؟ الفاصلة الفاصلة النهاية دي تا تا تا تا تا تا طبعاً التاءات دي عمل ايه؟ ندر ولي مش عمل ندر؟ عمل ندر كمير خلص المصرع دوه الناشط على مصرع تاني وخدام ايه النجم الأبيض؟ مان؟ يوم ترجوه رباطيخ تتبعه رباطيخ قلوه يومين ماليه؟ أبصوات أرجح يقولون إننا مرضونا في عفرة فإنما يا سجلطن وحير أخير لهم بالسهارة دي النادم يخالف ندم في الإسلام كل قسم وكل مصر من مصاحب الخضر في صورة إبنان له نجم يخالف الذي قبله ويخالف الذي معه وهذا الشيء ايه؟ يا شيخ ده حاجة عاوز اشرحها اصل ليه الخواجه بيسمع القران متصط؟ ليه انت بتبقى واقف خلف الامام صاحب الصوت الجميل يقرأ القران وتفاجئ ان هو هو سكه هزه وكان الاخر اخذ لتلابيب ليه عشان النغم الموجود هنا الصوره صح صح والزيد بيقول لك خد قسم من اصل الصوره دي لو ده الاولى كم? وانها شطاطك? المنصر والسبحاتي. المنصر التاني هو ده? الباع في المنصر التالي. هم? مزر. هم? الحالة الفرح. اذا قد من العفارة المناخرة يقولون ان المغبوضون في الحالة الفرح. اللي هي الدنيا. أي إيه؟ يعني الكملية الحجرة يعني احيان ذرد عكسين الدنيا ترسيرها فإذا قدنا عظام النساء قد يمكنك إذا الدورات الخاسرة من كل ماعنى الحجرة يعني ايه تقولون تقولون ليس على الأقل وليس ولكن السياء يقول لنا ايه ايه هم بالسجرة وبعد ذلك وقع هل اتعجبت من اسمه؟ اسمه اذا ده هو بيقول يعني هو ده شطوه طبعا دي نص طويله او في سوره صح؟ وده ايه الاختصار اهي الاختصار اللي هي عامل ايه؟ ها؟ على بعض المواضيع الكتر اللي سبحان الله تعالى وهي قضاء او هي بتخض اضواء الذاك يعني شبه تشوف لما كيف تقول لي اهل تقامة ويبعثوا القصة بالطبرة عائلة انا عميشي اتركي لعلها في كلمتين فهين ده هي رجلاتهم وانحفين ده هم مستقصر استهدوا يا رفضاتها مولين كلمتين هيكتلوا صغيرين طيب بالنسبة للكاثل ده هل حديث موسى شوفي استفامي جريفان الجاسب الانجمال انت جاسب حديث حديث موسى اذناده ومعبوه كل وقت مقدش اتناده طور المهات المهدس طوال في جبل الطور من أرض سيناة بأرض مصر إذن تأمر المهدس المهدس أي المفشحة طوال ربنا عنده إذا أخذ إلى فتدعون النوم والطاق يتجوّر وتجوّد معك فأخذ هذكب إلى أن تذكب فأخذ هذكب إلى أن تذكب ربنا فتدعش وهذا كده كده قلنا ان يجب الواحد يتحدىه ايه ده ايه ده بيديك جسمك المصنع اللي كان بيغنى ايه تتلطفوا بيه وانزل مره واحد كده على المجموعه فرحان ولد انت فعايل انت ظلمت شي مبادك انت حرمت العباد انت ضيعت الشريعه انت مش قال له ايه سيدنا قال له ايه هو ما عالم قال له ايه الويحه اما أنت من موسى وهارو واما فلسه شوال من العوض والله عايز يجيبها قال لموسى وهارو فقول له قول ليه؟ لان الله هيكذا طلب واضح شفت كده الراجل اذا كان هو برضو حلو لان هو يأمر عن المنكر ويصطو بالحق امام هذا الرجل او اذا كويس ثاني قول لي كده كان ده كويس الممنوع برضو ايه كويس وهذا ترقي في كفاي المسلمين على كمعارسة أول تلك التنين هذا يجب أن ترغبوا بيه لأخذ خلفات موسيقين إنهم دعفلون من موسيق وممكن تقطع بالحق فانه هكت يعني من دعفلين خلفات موسيقين وتجبوا في حنوان رشيد أنهو رشيد مصر ليه كانت أخبار عزبا من خليفة فتو كلاب وممكن كان الوقت من دول الله وقوله أنت فاعلت وأنت فاعلت المهجم أي إباة ما يمتشل قسمين ممكن محتوى أدوه وإذلك أملكم قصة غريبة شوية أنه كنت يستعمل أن تعمل فلسة طويلة وإذلك كنت أطرقتها بي هذيقين اللي عاشين قصة الشيخ عايي هنالك قصة الشيخ عايي قصة في الشعير في المدينة الله فهدنا انا اطفرنا اعجم احد الفاجر حسنا اصلي الفاجر ومعنا اصلي الفاجر اتنين اتفكر او احيناك فطبعا قوين الفاجر انه هو من النافرقان وطبعا ايدي تأتي باسي بلاي فانا او انا اعجي باسي انا مجيد في ان في حرف شدية تأتي باسي وانا بوصوا دامي النافرقان بوصوا دامي اتقصوا برا فالادشيو بيقول كده بيقول ان هو دفع وايه؟ الغير الدينيه ان هو قريب في جذر نفسه خالص اي رايس يحصم بره التاني الشعبك وحاكم شرع ربنا فيهم بيقول عشان الجمعه كده ان هو تاني تعمل ايه؟ لا من, من باب وعم الشيخ علي آيات الجامع طبعاً أليس كنا مولاً في المابه صدعوا بالحق وشوي أبو غيب اتنين وأبو شايدينه وأبو أخذينه معا محتضاء وأبو يبينه مصر ورطينه في الكورسي بتاعي ايه الطيارة أتلوه من أم الدولة وأبو يبينه رطينه في الطيارة وأبو مصر سيبينه كم سنة عامي شقوبان انا سمعت القصة بيه ولكن فجيزة القيامة فيد الجايبين المسدول وبيبين للقصة بتاعتي هو مصري ها مصري بصري. الشيء لنا في حالين وزيزة التأكليه بيتحق معاه يابا درون بو قول يا ابني تبتي يا حدا انا بفكت انا لوا انا بيه ناس سيبورش دا انا حاج زبا جايبت انا بيه شغل انا بيه ناس سيبورش دا انا بيه ناس فإذا اذا حصر رجل، وليتنى وليتنى حصر كده طب ده اهو كده هازر برضه ها محيط عين او كده الصدق واي اتلاق كويس هنقول برضه طلعت مشكله لويت كويس يعني نحط بره كان في الشجره اليمين ها في المعمور ولي في خراب رشيد ولي في ده مصري بالنسبه لمعيشه في ضمن العزق وشفت الحضارات مصر بتشتغل في ايه عيشه ضمن العزق من ضمن الأدب أنك إذا وقفت أنقم باطش من الباطشين أن تتركف في القوم بعض كده كده إذا ما أبقى الله عزيزك أقول الأقوم للينا لعلوم تذكر أمير شيء فإنه وقفت لك الآن إذا ما في العام وليس نقص كل من مالك رصة توافيرات كل من مالك الحدشة طوال يجعش كل ما الملك الترك فوظ كل ما الملكة الفرش فوظ كل ما الملكة روم فوظ هي في اسفق كل ما الملكة مجرن كل ما الملكة قيسة دون الملكة الروم كل ما الملكة التورش كل ما الملكة الترك اذهب الى 300 كامل فقولوا فقولوا العرض هذك الى انتذكر يعني ما عناكش تتتحقر من الامدل في تنسي الشف والوش فأخذ حذك الى انتذكر واهديتك الى ربك فالدخشن تقفض الله عن زوجات فأراغوا الالات الكبرى ايه ايه ايه العصر فأراغوا الالات الكبرى ايه المقابل فكذا فأراغوا فكذا انا طول تكذب وعشر ثم رضا يسعى تحشر فنالا جاب الناس ولافعا فقال انا ربكم الاعداء فهذا مجاب التجوّر تقول الله عمل ليه وقال ليه عميشين فأحفظه الله من الكائد الافشارة والدنيا الاولى الدنيا والافشارة الدنيا فأحفظه الله من الكائد الافشارة والأولى ناكي كلابيه في الدنيا وسوف يباكي جهة رب الله شبحانه كان أبراك وما ديشن خلطوا اللي من مصرح المخوطة أولا فنعم من فيت زبا زهر على الواقف إلا الله عايزة بجد أفضل من عاد ساخن و ساخن أين ترعوه يشاوه فأخار الله إلا كانت لحشابة والله بس انتكت ساخن و ساخن و إذن مصر من مصرح قضى الله الهيب والنسيعات الاطفة والنشيطات الاشتراك قيام التالس هم فإنما يزال جارك المحيطة فينا هم قضى الله الباطشين الجنبية هم تأصدوا الله مدينة اللي اخترتوا الله يعني زي تحصل بارا حاج يتصبر من حسو البارا يشكل الله لو حاج يأكل دمت ما شكلت ماذا يتحقن بكرة كمان نعم هو يتحقن ومشتبت بصوص ويقرأ هو, هو عيش هنا? حاجة فيه مسادة اللي في فنزادة تعمل كده? عايزيني. ربنا انا وقت قعدت سندق عمدت لكل مهار. حاجة مسادة. ما حاجةش سادة. لا؟ سادة؟ اه وما حاجةش مسادة لمخابرات كاملتية ولا مسادة ولا, ولا اي حاجة اكتر مفترضات السياسية الموجودين هنا. ما فيش حاجة كان مسادة. واللي راح كده بالمزاهرات دي كده يعني يعني كانوا راح كده يشاركوا بس ففوق ان الكلام جادت بس انتهى ماذا؟ مجايش حاجة يمسكر ونذكر من عجل يقول الله من الكلام الاسراء في كله وده يقول دي مطأ من النظام بكو طبيعي أبقى هات على راكي الأرض يسوي حاجة في الموت كلها مفيش حاجة مفيش دبار يسوي كله يمسكر أي دبار من أول التاريخ ايه ومن هاتف ليه يسوي شكل يا اخوانك كان فيه واحدش من شكل ردة. شكل ردة كان جباق. فعلي افعيل الجماعة الارانيين. عمشي. الارانيين مش هو ايه عشان يدور على مقوة للمه. ملقاش مقوة للمه. هو كان صديقي امريكاني. عايق حد يخش امريكا يقول لك. حد يخش بنا يقول لك. امش السادات ايه? السادات كان عنديه يعني شوية وزارية. قال له لك تعالي ايه ده الله تماشه عنده وماته هنا. وديف له هناك مقصر. مقوى مقوى مقوى جبار ما زبا لك. مصر مقصر. جبار ما زبا لك. طعخذها وباونا كان الاخرى في مصر. يبا ليه مصر من مصر الصورة المقصر. شوفات شوفيهان. نازعات شطاط ناشط بحاجة شف. نازعات جديد شفاعل. ناجدات اسم الفاعل سبحات اسم الفاعل سبحات اسم الفاعل خد متدرات اسم الفاعل. اسم اسمات الفاعل اسم دي كلنا انتهت بالتالي نسمى الفاصلة. الفاصلة من الاية احترية كالثالث. اني احترية من يوم ما يوم تشوفوا ابراجيف تتبعوا ابراجيفة. قلوب دي اميدي مضييفة. لما تقول انها هي اشتاب النقم في الصورة واحد. ها? ها? اسم النقم. <تصفيق> الفاصلة البراليجية. الفاصلة اثنين. اه. التلاوين بينه? الحروب. تلاتة. اه? قصة الايات. ايه? ايات افسرات وتزد. بعد ما انتهت هالهداك الحديثة? موسى. طوى. اه? تضغى. تتخشى. تكذب العصر. ثم انا يسعى. فحصر هي الخاصلة. ما افترقوا من مع القصر الآن. هذا يبعث نظام الناس. اذا كنت مخطأ من مخاطرين الدولة ايه? خاص. خاص. هذا يشيع نظر في السورة. يجيبه ككاسوها. يبقى تقسيم عن السورة السورة. اللي هي حقول من السورة. مكسمة في القرآن ماذا بيش عنه? مكسمة. نهو? اذا بالمصر من المظاهر الخدرة. طور الله العباد. المصر الجدد من المظاهر الخدرة يابل بعض النصر الثالث في النصر القدرة خبضة والله زي ترموت وبعدين خيامة خيامة فإنما إذا ترسل وحيدة فإذا فهم مش شهرة إيه إذا بأبطش في الرموت فأخذنا الله بكادة الأخيرة في وما هي الأخيرة إيه اللي أولا عزبهم الله في الدنيا ويأتيهم الخيامة معنا ونجد نجد نجد نجد نجد يا عزاب إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَتَ لِمَنْ يَغْشَ هزي عِبْرَة لِكُلِّ مُعتَدَى لِكُلِّ تَبْضِ مِنْ تَبْضِ مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَتَ لِمَنْ يَغْشَ هم؟ أعينتم؟ أجدت السماء بالنها رفعت من كانت مسلواناً وأقرشت نسل وأخرجت روحاً بعد ذلك لقاها بدايه الرس بتاعه انكم بكر الله عز وجل هذه الايام عقد الشهور اه ندخل الان بعده عشان تلقى السماوات ماء لماذا فكر الخلق بعد قصه بتاعه لا يصل الله عظمته لانه قال انا ربكم تعالى ها ها؟ <تصفيق> عبالة يعني ايه؟ متفسارك كلم صحر بقى انه رب انه هو ايه الحاجات اتفسارك انه اوضع سوى ايه الشيء حمل ايه كلم صحر بس انا اوضعك شوية بس ايه يعني ممكن اي حاجة في الدنيا ايه فاننا اي حاجة في الدنيا ممكن الواحد اه يتدعي انا ممكن اتدعي مثلا ان انا رسولي من تحديد كل يوم يمسك واحد يتاني هو ممكن ان تعني لي له وهو صحبتي تعليق ويجع اممكن اولئك الى المنصورة دي تعليق دي حتى عارف عنك <تصحيح> <تصحيح> لو قاهرة دي تعليق ابوك حد اي حاجة فا اي حاجة صحب صحب وصحب والله اخوانا انا اسطر انا مهتم تظن جاء وادي في مهندس صوصي في فيجا والسعوديه والمهندس مصري كده ان على على, على من طوكيو من طوكيو من اليابان وهذه اول مره يقدم شهاده ا عن الوسيط ويدخلوا بكين يدخلوا بكين المشروع ده اتحكمه بها الله لطيف وعمل مضبوط وتاكد ببلد على طول وانت بتشرب ميه هو عامل وجهه ظهر في وزيره ربنا وزيره هو القادم الجماعه بتقطش ستار المصري هناك هو لو كان كده استفيد منه كان المهندس ولا خد ولا اتنيه لعن العين وعن العين بخليفه شيء شيء بكنا نيلة نصار فممكن جدا حيما ممكن تتدعى إيه اللي حد راحك بس ها ها خارق الخارق حقيقة الدعية ليه لأن إجابة للسؤال هو والد لما أقول لك إيه أعني لخلقك السر ثم أنت تتطع رأيته إيه ما تقول لك كده أني سمع صغيرا كده سمعك لما أقول لك أني إلي خلقت المعيز فتقول إيه؟ <تصفيق> لأ لماذا؟ أنا إلي خلقت المعيزة فتقول إيه؟ لأني أني سمعك فده منتلع صغر صغر ولذلك هذا هو في أن الله عز ذكر فكرت خلقا على قصة الجوعور أأنتم أشدوا خلقا؟ كانت السماء مبنيعا السماء مبنيعا رفع سنتها اي رفع أولوان فسواها يعني احسن في القاتها وفي طواتها فلنحن تدع دين ربنا ذكر ذلك ذكر الخلط ليس بسيء الوحيد السيء نحن نجي لا يا سيء عمل يالعيش تدعون اللي هو من سنت الخلط ما حتشي طريقين قصير ولكن كل حاجة ممكن تبتعي اخواني فلنحن راحت انا انتم عند السنا بنها في الدنيا النجم ده النجم نظام من نظام النجم الاثي فا احنا شايف الصوره من النار بياخذ تلالين العرض ليه انت ما تسمعش عشان قصار الصوره مش اطفال توشيف شيخ اطفال طحطان من غير نظام ايه بيطوق فوق هذه ليه, ليه توقف السبب ايه؟ نظم العجيب ده نظم ليه خواجه لما بيسع القرآن بس لك فالشيك عبدالله يوتينك في القائرة امرأة اجنبية اسلمت في سماعيها القرآن وهي لا تكفب منه حفظ قول لك احسن الاشياء في دعوة الى الله لما فيه تتعوي خواجات اقرأ عليهم القرآن إزاي جماعة من عبده القرآن اللي هو عبده وإيه رعيه بس القرآن إيه هو بس عليه القرآن كده؟ تقرأ عليه القرآن إيه صور من صور القرآن تيك هزي وده من عديد القرآن وكالي وطرعينه النصر ليه؟ ها؟ إنه يرى الممرور نعم، نحسة ايه؟ تمي كمل النهاردة لإعلان ما قلت يسنعكم بردو السنة ثانية بالأسوال لا وبالي من ضغطي أن فحشر فنانا فقطع الأمام بربوكم من أعمى الله لأن كان للأذكرة والأولى إن في ذلك العبرات من الجميع أعنتم؟ طب الكفر ولمن؟ ما الكفر؟ أعنتم؟ أحسنوا خطر؟ أعطوا من من السماء؟ من بينها ورفع عشان جهات تسميها العلوم فسويها باحسن ما سمعتها واخرس لديها واخرجه خالص يعني ايه اصغر اصغر منها اصغر منها ها واصغر منها ها واخرجه خالص يقول لي يعني ما تخلي بقى اقول لك تدمانك من كلماني جيدا تتحرك حول نفسك وتتحرك حول الشمس لما تتحرك حول نفسك يظهر عنه ومناسك عنه يقول اللي هو أنه حده أنه يجب أنه عظيمة انها سنروا الشمس الشمسة سوى ايه؟ الشمس والليل أو. والليل الشمس التحتك لما العلماء بتلع الفضاء بس خلت احوالك لما الجماعة بتلع الفضاء خربوا بره الولاف الجولي ايه الولاف الجولي؟ يعني انا مسكت هنا اهو يبقى كل المسافه دي من هنا تايه وهنا الجلب الجهو ده منتبت بالتكون على اقلعه على طريق الجهاز لو انت اخراجت خليج الجهاز فيك بواطة اذا هناك خدت تجوة الجهاز فيك بواطة طول ما انت أجوة الجهاز فيك ميه لا أصل عليك؟ ده ده ده ده لما انت اخراجت خليج الجهاز فيك خليج الجهاز فيك جاء غلاف الجوي. والغلاف الجوي طبقات وطبقات دي. وطبقات الغلاف الجوي تحمي بإنسان الأشياء في الشمس. طباس? فلنظر منه خرجنا خرج الجوي. ما زالت? ما? وظالم تنس. وظالم ايه? تنس. شديد. هذا هو الصلاة والصلاة والصلاة والتكوني والتكوني كله صلاة والصلاة والتكوني هيا يا فنّا والصلاة كل اللي يكوني مفيش بقى حرص فللّا جد أن يمتدنا بأنه أضطرش الأيله أي أصلاً على الأيله كم؟ وأخرج ضحاها ضحاها أي ضحا الوقت ليه؟ ويصنعها فصلها او ضحى يكون فيها ايه شمس فيكون فيها ايه ضاء ذلك ان الله عز وجل يتنعم بالعلاء في الدنيا بانه جعل لهم ضمن وجعلها لهم مهنا صح قاعد الكلام اليوم ده. ده. اللي انت ربنا يمتك انك تعرف ان الخدمه ده عن ايه ظلام ناس الظلام ده فايده اه اني نفسي كانت كده والنهارده في ناس مش طب لو كنت لو 24 ساعه خلاص الواحده دي بتقعد طب لو ال 24 ساعه والله كده يعني يا عصب نشيل يا جماعه تعب اميريك جماعه الامريكان واليهود مش بيشغلش مصر ما يوم صلواته عليك الضوات أخوية. يجد لك مبارع عشي ساعة. مهاتش نام يقول لي ما يفتح لك الضاءة يجيانا ايه? عاصم. طب لما يتخليني حفظة ضاءة مبارع عشي ساعات ويعني ايه? <تصفيق> واليزاي اللي ينقوني سبحانه وتعالى الجاعة في مبارع عشي ساعات. الجزء من الهارة الجزء من الهارة ونصف ايه? سبحانه وتعالى. وقل له هذا الليل تاني قل الليل من رحمة الليل دعماتك من رحمة الليل دعماتك تصور انت من انتش اربع في الراجل من يقول لك انه جدن انا بعدي كم يوم من انتش انا احصل لحاجة اشوف مجرد الليل ده حتى نوم الليل ده نوم النهار يعني واحد يقول لك ساعة بالليل احسن من ايه وانتظر الضغط. عشوف العصر حتى الناس اعراموا كده. كده الشيء من كلامه ان الله سبحانه وتعالى يمتده على عبادك لانه ورفع السماء الدنيا والدنيا. والدنيا التالي انه انه اقضى سبيلانه واخرى جوهات. وانقضى بعد ذلك هاته. لسه очку Qualseствен som vi har stald funksjoner. Når vi har det? Vi har diskriminert Trustee Lembladant.